بسم الله الرحمن الرحيم والشمس إذا والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلّها والليل إذا يغشىها والسماة.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 وَدَمْ دَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُ بِذَبِّ فَسَوَاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا